يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شعائر اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا البيت يَبْتَغُونَ فضلا. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآل قوم أو عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله إن الله شديد العقاب حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْغَلِقَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهم محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنو وجهكم إذا قمتم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا صَعِيدًا فَاتَّبَعْنَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا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 يَا نَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قوم, هم قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لكفرن عنكم سيئاتكم ولا جنات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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني مَا أَنَا بباسط يدي إليك لأقتلك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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن, كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع من خلاف ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم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 ان الذين كفروا لو ان لهم في جميعا لو لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون أن يخرجوا من النار، وما لهم بخالدين منها، ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما, كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قَصَصِهِمْ إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بماذا أنزل الله فأولئك هم الظالمون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 فاحكم بينهم بماذا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 وَأَن يَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ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 وَعَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا الذين اتخذوا دينكم هزوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمنا هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا اكثركم وان أكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مكتوب عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 بل يداهم بسوطان بل ينطق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما ويوزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا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 كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير من بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن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 فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ماذا أُنْزِلَ إلى الرسول ترى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا ماذا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ذؤلاء ذئك أصحاب الجحيم يا ذا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 يا ايها الذين امنوا آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ والأنصاب والازلام وَالْأَزْلَامُ من مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, لجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَاعِنُوا إِذَا مَتَّقُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلوا أنكم الله بشيء من الصيد ليبلوا أنكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ولماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب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 وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تحشرون جعل الله الْكَعْبَةَ البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاذائد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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي للألباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلَى مَا ذَأْنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَابِ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا ذَأُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا نادى ايها الذين امنوا عليكم ان لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم تعملون. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم اثنان ذو منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض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 فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان, مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا ذا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا نَاءَ إِنَّا إذا لمن لَّمِنَ ذلك ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَم يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ واسمعوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ مسلمون قَالَ قال الحواريون يا عيسى مَرْيَمَ مريم هل يستطيع ربك يُنَزِّلَ ينزل علينا مائدة من السماء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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ذا تكون, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم اعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمين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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعْلِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِلَ لَهُمْ فَإِذْ نَكَأْنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ إِنْ فَعَلْ صَادِقٍ صِدْقُهُمْ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 الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا نادى أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 يا ذا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان إنما الخمر والمسر لعلكم تفلحون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 فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا إِذَا اتقوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب.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 الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا ذاء للألباب لعلكم تفلحون يا ذاء أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسركم.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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماذا أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعد منكم اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الآثمين فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا ذا أحق من شهادتهما وما اعتدينا, وما اعتدينا إنا إذا لمن الرادمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ما أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام غيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس, القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وَالْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا ذا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان خير الرازقين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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيِيدٌ إِنْ تُعْلِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ إِنْ فَعَلْ صَادِقٍ صِدْقُهُمْ